كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواج وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا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 لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وَأُفُقِ الْأُفُقِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْرَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لا يذوقون فيها بذ وَلَا شَرَابَ إِلَّا حَمِيمَ وَغَسَّقَ جَزَاءُ فَاقٍ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَاباً وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْصَيْنَاهُ كِتَابًا تَتُوقُونَ فَلَن نَّزِيدَكُم إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا عدائقا وأعنابا وكواعبا أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من رب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 يوم يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۗ تَمَّ شَأْنُ الَّذِينَ اسْتَغْفَرُوا فيه ما أبى إن أذرناكم عذابا قريبا يوم يجول المرء من قدمت يده.